وكذلك الروبوية والألوهية. إذا طغت الروبوية دخلت فيها الألوهية، وإذا طغت الألوهية دخلت فيها الروبوية. وإذا خسرت وإذا سمعة خسرت الروبوية بأفعال الرب والألوهية توحيد الله بأن تبيع أفعال توحيد الله بأن تفعلك أنت أيها العبد. فمثل قول الملكين للميت في قبره من ربك يعني من إلهك الذي تعبث؟ هل فيه الألوهية؟ لكن لما اجتمع في قوله تعالى كل اعود برب الناس ملك الناس اله الناس صار لكل واحد منهم رب الناس مربيهم وخالقهم ومدبرهم وصرفهم الههم اله الناس معبودهم الذي اوثق الرب دخل في المسكين وانه اوثق الاله دخل في الفقير اذا اوثق الفخير دخل في المسكين واذا اوثق المسكين دخل في الفقير واذا اجتمع صار لكل واحد منهم كذلك دخل فيه المسام العمال الظاهر والباطن وإذا طريق الدين دخل في الأعمال الظاهر والباطن وإذا طريق البر دخل في الأعمال الظاهر والباطن وإذا طريق التقوى دخل في الأعمال الظاهر والباطن وإذا اجتمع إيمان وإسلام صار لكل واحد منهم معًا كما في حديث يتبين إذا قل بين الإسلام والإيمان صار فيه الأعمال الظاهر والباطن إنذروا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اجتمع كل واحد منهم معًا قالت العرب آمنا كل مسلم ولكن كل أسلم صار لكل واحد منهم معًا في حديث إبراعيك ما الإسلام ما الإيمان وكل واحد منهم معنا في حديث سعد النبي وقاص مالك لك عاصلان فو الله إني لا أراه فقال أهو مسلم فرقت لنا الإسلام والإيمان هذا هو الصواب الذي تدل عليه المسوس وتستمع بالأدلة وهو الذي قرره المصنف رحمه الله من أول كتاب إلى آخر في فيتبين بهذا أن مسمى الإيمان أصل الإيمان في اللغة هو التصديق التصديق والإقرار والمعرفة تصديق القلب وإقراره واعترافه وشرعا الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل القلب وعمل الجوار، يشمل أربعة الشئة تصديق القلب ويسمى قول قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح قول القلب هو التصريق والإقراء والمعرفة قول اللسان هو النطق كنطق الشاركين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والذكر وتلاوة القرآن عمل القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة والتوكل والرغبة والرهبة عمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج أربعة أشهد ولهذا يقول يقول العلماء الإيمان تصريقهم قول باللسان وتصليق بالجنان وهو قول باللسان واعتقاد بالجناع وعمل بالاركان يزيد بالفعّة ويقص بالصيّر قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح ومن عبارات السلفي هذا الاسلام الايمان عمل مرية عمل وليّة عمل عمل القلب وعمل الجوارح وليّة تصفيق ويدخل في العمل أيضاً قولوا اللساء وبهذا ينفصل أهل السنة عن المرتئة بجميع طوائفهم وعن أهل بدع جميعاً العلماء والسلف والأئمة والصحابة والتابعين والأئمة وأهل السنة قاطبة من هو أئمة الأربعة يقررون ان الايمان تصديق القلب واقرار اللسان ونطقه وعمل القلب وعمل الجوارح وقرروا انه يزيد بالطاعه ويقص بالمعصيه وبهذا انفصلوا عن جميع الطوائف فصلوا عن جميع الطوائف فصلوا عن الخوارج انفصلوا عن المعتزله انفصلوا عن, عن المرجئه انفصلوا عن الشيعة انفصلوا عن الكرامية انفصلوا عن الجهميه جميع الطوائف يفصل عالمها فالمرجئة يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. من أعظم من خالف أهل السنة في مسمى الإيمان المرجئة ومرجئة أربع طوائف كم طائفة؟ أربع, أربع طوائف الطائفة الأولى الجهمية ومذهبهم في الإيمان أن أن الإيمان معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب هذا مسمى الإيمان عند عند الجهنمية جهان الصفار جهان الصفار سمر قندي الراسب الذي نشر مذهب الجهنمية. يا يقرر أن الإيمان أن مسمى الإيمان معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب فمن عرف ربه بقلب فهو مؤمن ومن جهل ربه بقلب فهو كاب وهذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان أفسد الأقوال وأبطلها وأشدها كفرا وضلالا وبعدا عن الحق هذا القول فيه. هو قول الجهمية عرفوا الامام بأنه, بانه معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب فمن عرف ربه بقلبه هو مؤمن ومن جهل ربه بقلبه هو كافر ألزمه العلماء على هذا التعريف ان ابنيس مؤمن لانه عرف ربه بقلبه قال الله عن بسم الرابط قال ربي أنظني الى يوم البعث اذا ابنيس عرف ربه بقلبه وألزمه بان فرعون من اكفر الارض مؤمن لان فرعون يعرف ربه بقلبه قال الله تعالى عن فرعون قال وذبحوا بها واستيقنها أنفسهم ظلما وعلوا وقال الله عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت لقد علمت والعلم هو العلم هو إيش هو يقين القلب لقد علمت ما عند الله إلا رب السماوات والأرض الصعيد فعلى هذا يكون فرعون مؤمن على علمنا الجهد واليهود مؤمنون على مذهب الجهب لأن اليهود يعرفون يعرفون أصدق النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يعرفون يعرفون قال الله تعالى الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكسمون الحق وهم يعلمون فعلى هذا يكون اليهود مؤمنون على مذهب الجهب في س shredded تعريف وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات على الشرف وأبا أن يقول لا إله الله يكون مؤمن على مذهب الجهب لأنه قال في قصيلته المعروفة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية بينا لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سبحا بذلك دينا بل إن, بل إن العلماء ألزموا الجهم على قوله بأنه كافر بتعريفه لأنه قال الكفر الجهل بالرب ولا أحد أجهل من الجهل بالرب سيكون كافرا بتعريفه، والجهد إجثار بأربعة عقائد خبيثة فاسدة. هذه العقيدة عقيدة الإيمان، عقيدة الإيمان معرفة الرب بالقلب وكم الرب بالقلب والعقيدة الثانية هذه عقيدة الإرجاع، هذه عقيدة الإرجاع، والثانية عقيدة الجبر. وهو القول بأن العبد مجبور على أفعاله وأن الأفعال هي أفعال الله والإنسان وعاء للأفعال فهو آلة يحركها الله فالأفعال أفعال الله فالله هو المصلي والصائب على على مذهب الجهد والعباد وعاء للأفعال كالكوز الذي يصب فيه الماء فيقول العباد كالكوز والله كصبب الماء فيه هذا المذهب الجهاد الارتياح في, في الجب والعقيدة الثالثة عقيدة نفس الصفات والأسماء نفى الأسماء والصفات عن الله عزوجل قال ليس الله سم ولا بصر ولا علم ولا قدرة وليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا ولا مبين الله ولا محيط الله ولا متصل به ولا مفصل عنه ش يكون عدم أشد من العدم العقيدة الثالثة عقيدة نفس الصفات العقيدة الرابعة القول بثناء الجنة والنار وإن الجنة والنار جميعا تثنيا هذه أربع العقائد خبيثة اشترى بها الجهم المقصود أن الجهم تعريف الجهم في الإيمان أشتد تعريف وأخضر التعريف إلى هذه العقيدة المرجعة الطائفة الأولى من المرجعة الجهمية الطائفة الثانية الكرامية الطائفة الثانية من طاقة المرجعة الكرامية مذهبهم أن الإيمان هو النطق باللسان والإقرار باللسان فإذا قرر الإلسان بلسانه مثلا وشهد الله لا إلى الله بلسانه فإنه يكون مؤمنا ولو كان مكذبا بقلبه وهذا يلي مذهب الجهل في الحساب فيقولون إن الإنسان إذا رطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان وإذا كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار فيجمعون بين الأمرين المتناقضين فيقولون إذا نطق المنافق للشهرين فهو مؤمن كامل الإيمان ومع ذلك يخلد في النار كيف يكون هذا مؤمن كامل الإيمان يخلد في النار؟ قالوا مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بالإزاز ويخلد في النار لأنه كذب بقلبه فجمعوا بين أمرين متناقضين هذا المذهب الثاني أو الطائفة الثانية المرجى الطائفة الثالثة. الماثررية والأشعرية الماثررية والأشاعرة يقولون إن الإيمان فاصتيق القلب فقط وأما نطق اللسان وعمل الجوارح فليسم منه الإيمان وإن مطلوب لكن ليسم من الإيمان الإيمان مجرد فاصتيق القلب هذا ما نسم منها الماثررية والأشاعرة وهو رواية عن الإمام ابن رحمه الله رواية عن الإمام ابن ان الإيمان مجرد تصديق والعمل ليس من الإيمان ولا قراب ليس بالإيمان ويكم مطلوب مطلوب بالعمل لكن ما نسميه إيمان ما نسميه إيمان نسميه عمل نسميه واجب العمل واجب ولا نسميه إيمان ولا قراب لسان واجب ولا نسميه تصديق القلب هذا مذهب المفسريديين والأشعرية ورواية الإمام بحنيفة افترضها بعض أصحاب الطائفة الرابعة من مرتئة مرتئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء وهم طائفة من أهل السنة يقولون أن الإيمان شيئان تصفيق القلب يقولون الإيمان شيئان تصفيق القلب وإقرار اللسان شيئان تصفيق القلب والإقرار باللسان أما الأعمال الجوارح فليست من أبيها وهذا وهذه الرواية الثاني علماء بحديثه وعليها جمهور أصحاب اللي عليها جماهير أصحاب اللي هم على هذه الرواية أن الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجناع وهذه هي التي قرها الطحاوي الطحاوية قال والإيمان إقرار باللسان وتصيغ بالجناع فقط شيئا هذا ما ذهب الأحناف والأحناف فرهم مرجعة الفقهاء وأول من قال بالإرجاع محمد بن أبي سليمان الشيخ الإمام الحنيفة في الكوفة قال إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وهولى طائفة من هذه السنة يقولون إن الأعمال مطلوبة ولكن لا نسميها إيمان الإيمان شيئان فقط إقراروا باللسان وتصدقوا بالقلب أما الأعمال الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيره واجبة لكن ليست إيمان فاللسان عليه واجبان واجب الإيمان وواجب العمل وهم طائفة من أهل السنة وقال ويقولون إن خلافنا مع الجمهور خلاف النفضي لا يترتب عليه فسد في العقيدة الخلاف صوري لأننا نحن وإياكم متفقون كلنا نقول إن الأعمال ليست داخلة في المسلمة كلنا نقول إن الأعمال مطلوبة وواجبة لكن الثلاث هل هي إيمان أو ليست إيمان نحن نقول ليست من الإيمان تقول من الإيمان ونحن مستفقون على أنها واجبة ومطلوبة وأن الواجبات واجبات وأن من أدى الواجبات الله ومن تركها الواجبات فهو آثم، سعرض للعقوبة ويقام عليه الحد لكن الثلاثة تسبب وكذلك أيضا الكفر يقولون وكذلك ويعقولون إن الأعمال التي سميت إيمانا هل تسمى مجازية ليست حقيقية كما في قوله تعالى وما كان الله لضيع إيمانكم الصلاة إلى بيت المقص فسمى الصلاة إيمان قالوا هذه تسمى مجازية وكذلك الكفر عندهم الكفر هو جحود فقط أما الأعمال فإذا سميت كفرا فإنما تسمى مجازية. فإذا جاء في النصوص تسمية الاقوال او الاعمال ايمان قالوا فتسب مجازية. وإذا جاء في النصوص تسمية الاقوال او اعمال كفر فهي تسمية مجازية. اما التسمية الحقيقية ان الايمان هو التصديق بالقلب والكفر هو الجحود فقط. قال بعض العلماء وبعض الحياة. ذيك شرف الطحويه قالوا إن الخلاف بين مرجعيه الفقهاء وجمهور أهل السنة خلاف اللفظي لا يترتب عليه فساد في العقيدة فلا يمث ثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أن الإيمان قول باللسان تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارف ولا ابو بحنيف يرى أن الإيمان أن الإيمان شيء عيب باللسان وتصديق بالقلب وعمل الجوارح هذه واجب آخر ونحن متفقون على أن الأعمال مطلوبة والخلاف بنا في التسميس لكن في الواقع أن الخلاف ليس لفظي من جميع الوجوه الخلاف بين الجمهور أهل السنة ومرجاة فقهاء وإن كان لا يترتب عليه فساد في العقيدة إلا أنه, إلا أنه له ثمرات ونها آثار ترتب عليه ولهذا قال بعض العلماء إن بدعتهم بدعت وإن كان في اللف بدعة المرجعة أشد من فتنة الأزاري وهم خوارج فمن الآثار التي ترتبت على خلاف مرجعة الفقهاء وإن كان طائفا من السنة فعلى الجنهور أن أنهم فتحوا باب الفساق والعصاة مرجئه الفقهاء لما قالوا ان الاعمال ليست داخله في مسمى الايمان فتحوا باب الفساق والعصاة مرجئه الفقهاء يقولون ايمان اهل السماء واهل الارض واحد وايمان الفاسق والعاصي واحد هو التصديق كلهم منهم مؤمن لكن التفاوت بينهم في الاعمال والتقوى فلما فتحوا باب فلما قالوا هذا القول فتحوا باب الفساق والعصاة فيأتي السكير العربيد ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان إيماني كإيمان دبريدا ومكاييل وكإيمان أبي بكر وعمر فإذا قيل له كيف إيمان أنت كأبي بكر وعمر إيمان كأبي بكر أنا مصدق وأبو بكر وعمر مصدق فإذا قيل له أبو بكر وعمر لهم أعمال قال ما شيء آخر غير الإيمان الأعمال غير الإيمان نحن متفقون في الإيمان إيماني كإيمان أبي بكر وعمر من الذي فتح الباب هذا اللي فتح دعامه جت فوق لما قالوا العمال غير دخل في في الاعمال العمال غير دخلوا في الايمان دخلوا في الفسق وياتي الفساق ويقرون الايمان كامل بكر وعمر لا فرق بين ايمان اهل السماء وايمان اهل وهذا باطل ايمان ابي بكر وعمر لو رجح فكيف تقول اي السكر العبيد العربيد ان ان ايماني كايمان ابي بكر وعمر الذي فتح الباب هم المرجعة الفقه لما قالوا للأعمال dark rear غير داخلة في مسمى الإيمان الأمر الثاني من الآثار التي تترتب عليها على خلاف مرجعة hull مع تنوهر السنة فتح الباب لمرجعة المحظى فتحوا باب للمرجعة المحظى والمحظى وهم الجهمية فلما قال المرجعة del Lots al إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وهي مطلوبة دخل مرجع النحرة وقالوا الأعمال ليست مطلوبة ليست من الإيمان وليست مطلوبة المرجع النحرة يقولون الأعمال ال إذا عرف الإنسان ربه بقلبه وصدق فلا يضره أي خبرة يعملها لا ينفع مع ال مع الكفر طاعة كما لا ينفعه كما لا يضر مع مع آمن يضره مع الإيمان معسيا ما دام عمّر وصدق فلا تضره معه ما تضر أي معصي الذي يقول هذا المرضي أهل محضر ولهذا يقولون إنه إذا صدق فهو من كامل الإيمان ويدخل جنة من أول واهلة وحتى أيضا حتى أيضا لو فعل بعض المكفرات عندهم لا يؤثر عليه ما دام يعرف ربه بقلبه فلو سب الله وسب الرسول ويعرفه بقلبه ويعرف ربه بقلبه ما كان ما تأثر إيمانه ولو قتل النبي ودأس المصحف بقدميه فلا يكونوا كافرا من الذي فتح الباب هذا مرتيات الفقهة لما قالوا ان اعمال لا تخفي مصمع ايمان وهذا هذا من, من استهان بمصحف كفر كفر وهو وظلاء من سجد الصرب كفر من سب الله صد الرسوله كفر فهذه من الآثار ترتبت على الخلاف بين مرجئة الفقهاء وجمهور اهل السنة اولا فتحوا باب الفستة ثاني فتحوا باب المرجعة المحظرة ثالثا المسألة الثلاثة مسألة الاستثناء في الامان وهو قول قول الانسان انا مؤمن ان شاء الله فمرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناء في الامان يقول لا تقول انا مؤمن من إن شاء الله تشوك في ايمانك أنت مصدق. تعلم نفسك أنك مصدق. هل تشك في ايمانك? فأنت تعلم أنك مصدق مؤمن كما تعلم أنك قرأت فاتحة. وكما تعلم أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما تعلم أنك تبغض اليهود. فلماذا تشك في ايمانك? ولهذا من قال انا مؤمن ان شاء الله يقول هذا شاكو في ايمانك. ويسمون اهل السنة الشكاكة. الشكاكين. شكو في ايمانهم. اما جمهورنا للسنة قالوا فانهم اجازوا الاستثناء في اعتبار قالوا إن قصد الإمر الشك أصل إمر التصيغة لمنو. أما إذا أراد يقول أنا مؤمن إن شاء الله أن شرايع الإيمان والواجبات كثيرة ولا هو ما عليه ولا يزكى نفسه. ويقول شاء الله نظر أن شعب الإيمان كثير والواجبات كثير والإنسان لا نفسه ولا عليه هو يستفيق يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لا لشك في أصل إيمان فهذا لبأ سبس ولهذا جماهي سبس يضع في السنة كله يستثن في إيمان قال أنا مؤمن إن شاء الله في في النظر إلى الأعمال والواجبات المتعددة حين الإنسان لا يذكر نفسه ولا يجد أنه ودم عليه أما إذا قصر السك في أصل إيمان فهذا ممنوع وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة فله نستثن قال أنا مؤمن إن شاء الله وكذلك إذا أراد التبرك بذكر بسم الله فله أن إذا يستثني إذا أراد التبرك بذكر بسم الله ويستثنى إذا أراد عدم علمه بالعقلة ويستثنى إذا أراد أن يستثني راجع إلى الأعمال المتعددة أما إذا قصد الشك في أصل إيمان فهذا نعمل فهذا فهذا مبحث بحث الإيمان وما بحث المرجع. وأنت الآن أن في الساحة الإرجاء الآن تشر الآن صار فيها كلام كثير وأخذ رد في الشمس العربية أخذ رد وفي الكتابات في الصحف والرسائل وإختلط العبر الحابل بالنابل على كثير من الناس ولا يفرقون بع. بين الحق والباطل، إلا من عصب الله. فكل من قال إن الأعمال غير دخلها في مسلم الإيمان فهو من, من المرجح. قاعدة، قلدها قاعدة. كل من قال الأعمال لا تدخل في مسلم الإيمان فهو من المرجح. الإيمان حب كما سبق أربعة أشكال: تصديق القلب، وإقرار اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. فمن أخرج الأعمال من من الإيمان فهو من المرجح. سواء قلنا شرط كمال أو شرط صحة وغير ذلك. الشرط خارج عن المشروع ما يقال الشرط وإن ولا... جزء الأعمال جزء من الإيمان ركن في الإيمان كان إيمان ركن فما قال إنه خارج عن الإيمان هو من أمور جاه سوى سب شرب كمال أو سب الصحة أو, أو... أو لا مسمى ما له دعوى كل من أخذ الأعمال المسمى الإيمان هو من الواجب وكذلك أيضا قرأ أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد يزيد الطاعه إذا طاع الإنسان ربه زاد عليه وإلى عصى ربه نقص عليه وكما دلت النصوص الكثيرة قال هذا الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيماناً مع إيمانه، والكفر أيضاً يزيد وينقص. وإذا ما أنزل السورة النظر بعضهم إلى بعض، وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زارت هذه إيماناً، فأما الذين آمنوا فزارتم إيماناً إلى إيمانه، أما الذين آثروا إيماناً وهم السبسوط، وأما الذين في قلوبهم مرض. فزياده رجسا الى رجسهم وما ت بهم الى الكفر يزيد وينقص والنفاق يزيد وينقص والايمان يزيد وينقص اما المرجئه لجميع طوائفهم يقول الايمان لا يزيد ولا ينقص هذا شيء واحد لا يزيد ولا ينقص هذا خلاف النصوص خلاف بعد الله عليه ما تلت عليه النصوص من كتاب الله وسلمة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف كان السلف الصالح من الصحاب والتابعين يقول هلما نزد ايمانا لا الله ويقرؤون القرآن فإذا عمر الإسلام بالمعروف نهاء المنكب ودعا إلى الله وقرأ القرآن زاد ايمانا وإذا غفل أو عصى نقص ايمانا أما أهل بدعة فإنهم خالفوا هذا السنة وجماعة في هذا الخوارج والمهزلة يرون يا إن مسمى الإيمان كما يقول هذا السنة قولهم باللسان تصيقن بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوالح لكنهم يقولون إذا فعل ترث الإنسان واجبات واجبات انتهى الإيمان ذهب الإيمان كله. هم هنا يقولون يزيد ينقص الإيمان وهم يقولون لا لا ينقص ينهب بالمرة أو يبقى بالمرة لا يزيد ولا ينقص قالوا أن قال الإيمان حقيقة مركبة والحقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائهم فعند الخوارج المعتزلة الإيمان قول باللسان تصفيق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوال كما يقول يقولها السنة إلا أنه يقولون لا يزيد ولا ينقص فقدوا إذا... إذا زال, زال جميعه، وإذا تمثل حتى جميعه فإذا عصل إنسان ربّا إذا سرق انتهى الإيمان خرج من الإيمان وصار كافر إذا زنى، خرج من الإيمان وصار كافر. انتهى الإيمان إذا تعامل بالربا شفق إذا عقّ والديه انتهى الإيمان عند الصوارج المعتزين. عند أهل السنة لا. ما لو كان كافر ما لو كان كافر ما ما ما قطع تيده يقتل الكافر يقتل ما بدري بما فقت لو كان السارق والزاني كافر ما ورث من أقاربه لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم فالخوارج ومتحزلا وين وافقوا على السنة في مسمى الإيمان إلا أنهم يخالفونهم في إيش في زوال الإيمان فيقول الإيمان شيء واحد إذا زال زال الجميع وإذا ثبت ثبت الجميع لأنه الحقيقة المركبة والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. هذا هذا خطأ. من قال إن الحقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها؟ الأمة الإنسان حقيقة مركبة. إذا قطعة أصلع من الدمى يزول مسمى الإنسان ولا ما يزول؟ ولا ينقص؟ ينقص. بقي إنسان. إذا قطعت يده أو رجله أو أصلع من أصابع تزول الحقيقة ولا ما تزول؟ ما تزول. فكل ذلك إذا زال بعض بعض الوازبات المادية. ينقص الإيمان ويضعف ولا يزوء. فالحوارج يقولون اذا عصى اذا عصى او فسع او ارتكت كبيرة انتهى الايمان ودخل في الكفر. وهم يقول انتهى الايمان ولا يدخل في الكفر. ينتم في منزلة بين المنزلتين. لا مؤمن ولا كافر وهذا من ابطال البعض. كذلك المرجع يقولون. الإيمان شيء واحد حقيقة مركبة تزول بزوال بعض اجزائها. الإيمان عند المرجع التصديق إذا زال التصديق زال الإيمان وإذا وجد التصديق وجد الإيمان شيء واحد وهذا يقول جميع الصف المرجع يقول إيمان شيء واحد وهو حقيقة مركبة تزول بزوال بعض اجزائها. هذه لا الشبه عن جميع الطوائف ما عدى جمهورة للسم يعني يقول بهذا مرجعة الفقهاء والماثردية والأشعرية والجهمية والخوارج والمعتزلة كلهم يقولون الإيمان شيء واحد إذا زال ذال جميعه وإذا ثبت ثبت جميعه لأنه حقيقة مركبة والحقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها وهذا باطل هذا من أفضل الباطل هذا من أفضل الباطل فإن الإيمان متعدل ومتباعد ولهذا قال جمهور أهل السنة ومنهم الصحابة التابعون والأئمة والعلماء منهم الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد سفيان الثوري والصنوعيلا والبخاري والمسلم وغيرهم علم أهل الحديث أن الإيمان قول باللسان وتصليق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوالخ يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي إذا فعل الإنسان معصية نقص إيمان فضعف ولو كفرة المعاصي لو كفرة المعاصي وعظمت ما تزيل الإيمان بل تضعفه متى يزول الإيمان إذا جاءك؟ فالمعاصي إذا كثرت أضعفت الإيمان لكن لا تقضي عليه ولهذا في حديث الشفاعة أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان يضعف الإيمان معاصي ما لا يبقى لبتذر. لكن ما يزود. ما يزود ما ينتهي متى ينتهي ينتهي الإيمان إذا جاء الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر أو الشرك الأكبر خلاص ينتهي الإيمان ما يسمع الإمام كفر. الإمام لا يسمع كفر. إذا فعل كفرًا صب الله صب الرسول إنthal إما. سهذى بالله أو برسوله أو بتقابع إنthal إما. كذب الله أو كذب الرسول إنthal إما. أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه. أنكر تحريم الزنا أو تحريم الرiba أو تحريم الخمر أو تحريم عقوق الوالدين أو أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة. وجوب الحج لهذا ينتهي الإيمان ولهذا فإن أهل السنة بدعوا أفواجهم وتزلوا وصاحبهم وضللوهم وقال عندهم أنكرت من نصوصه المتواترة تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدخل النار جملة من هذا الكبائن نصوصه المتواترة كثيرة بلغت حد التواتر أنه يدخل النار جملة من هذه الكبائن مؤمنون موحدون مصلون ولا تأكل النار وجوه حرم الله على النار تأكل وجوه وجوه مصلي لكن تأتيه تصلاح النار من لواحي أخر هذا مات وهو مؤمن مصلي لكنه مات عقل لوالدي من غير ثوبه هذا مات على الزنا من غير ثوبه هذا مات على التعامل من الربا من غير ثوبه هذا مات على الغيبة من غير ثوبة هذا مات على النميمة من غير ثوبة هذا مات على القتل بغير حق ولم يستحله وهكذا تواترت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل النار جملة من الكبار لو كان الايمان ينتهي بالمعاصي ما خلوا يخرجون إلى النار لكنهم يخرجوا. تواكرة الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه, أنه يشفع في العصاة الموحدين أربع شفاعات قال عليه الصلاة شفاعتي لها الكبائل من أمتي في كل مرة يحض الله له حدا يعلمهم يعرفهم بالعلامة يخرجهم من النار بعض الحديث الحديثة النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ من النار أن كان في قلبه مثقال ذينار من إيمان وبعضها أخذ ما كان في قلبه مثقال نص ذينار وفي بعضها أخذ من كان في قلبه مثال ذرة من إيمان وفي بعضها أخذ من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثال ذرة من إيمان فهواتنا نحن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يشفع أربع شفاعات أربع شفاعات في العصات مؤمنون يخرجون من النار وكذلك يشفع بقية الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الشهداء والأفراد وثبقى بقيها لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته يقول شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المرسلون ولم يبقى إلا رحمة ورحمة الرحيم قوما من النار لم يعملوا خيرا قط أن يزياد على التخليج والإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الأهل الصلاة أنهم يأخذون لناه ببائر قد انتحشوا وصاروا فحمل يصب عليهم من أهل الحياة فينبتون كما تنبت في شبه في في حميل السيد الحبه البذرة فيلا هذبوا ونقوا أريد لهم في دخول الجنة أخبار في هذا متواسرة ثبت في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج منها فإذا سلمه الله التفت إليها وقال الحمد لله الذي لجاني منك وفي أول الأمر يكون وجهه إلى النار فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار فقد قشبني لريحه وأحرقني لثاؤها فيأخذ الله عليه الحد والمثاق ألا يسأل فيعطيه فيعطي ربه عليه الحد فيصرف الله وجه عن النار ثم ترفع له شجرة فيسكت ما شاء الله ثم يسأل ربه يقول ربي أدني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها يقول الله ويلك يا ابن أدم ما أغدرك ألم تقول إنك لا تسألني غيره وربه يعذره لأنه يرى ما لا صدر فيعطي ربه العدل من جاء فيدنيه ثم يسكت ما شاء الله سفل أو شجرة أخرى وهكذا حتى يصل إلى الجنة فإذا وصل إلى باب الجنة ففاقت له جنة ورأى ما فيها من النعيم والكرامة في رشيل الله صبر الله فيقول لربي أدخل إلى الجنة فيقول ويلك يا ابن عدم ما أغدرك ألم تقل لك لا تستطيعون غيرها فيقول لربي لا أكون أشقى خلقك فيرحك الله سبحانه وتعالى فإذا رحك أدخله الجنة فإذا دخل الجنة فإذا دخل الجنة. الجنة قال الله تمنى أما ترضى أن يكون لك مثل ملك الملوك ملك الدنيا هذا آخر أهل الجنة دخولاً وآخر أهل النار فيه. أما ترضى أن يكون لك مثل ملك الملك الدنيا فيقول رضيت يا رabi فيقول الله لك ذلك وبثله وبثله ومثله حس حال رئي وجاء في اللوحة في الحديث الآخر لك ذلك وعسرة أم تاري. يعني لك مثل ملك الملوك ملك الدنيا خمسين مرة هذا آخر أهل النار خروجا وآخر أهل جنة وهذا في صحيح البخاري ثابت الحديث فكيف يقول الخوارج والمعتزله إن من دخل النار لا يخرج منها فالخوارج والمعتزله يقول من دخل النار لا يخرج منها كما ان من دخل الجنه لا يخرج منها وكذلك من دخل النار لا يخرج منها ويجعلون الكفار العصاص كالكفار سواء بسواء وانكروا النصوص مع تواترها الله تعالى يقول في كتابه إن الله لا يخرج يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بهذا يتبين أن مسمى الإيمان ومسمى الكفر فيه هذا الاختلاف الشديد وأن مذهب أهل السنة هو مذهب الحق وأن الإيمان يكون تصديق بالقلب ويقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوال وان الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وقول لسان داخلة في مسمى الإيمان وعمل داخل القلب داخلة في مسمى الإيمان وتصديق القلب داخلة في مسمى الإيمان فالإيمان يكون قول ويكون عمل ويكون تصديق ويكون إقرار كما أن الكفر الكفر يكون إيش بالجفود ويكون بالعمل ويكون بالقول مرجعات الفقهاء المرجع عموما يقول الإيمان لا يكون له تصيق القرآن والكفر لا يكون إلا جفود القرآن بس فقط أقوال اللسان ليست من الإيمان أعمال الجوارح ليست من الإيمان كذلك الكفر أعمال, أعمال أقوال اللسان ليست من الكفر الأعمال ليست من الكفر فيقولون الكفر هو الجفود إذا سب الله وسب الرسول يقول لا هذا ليس كفر إنما دليل على الكفر إذا سجد للصلب يقول ليس السجود في أداة الكفر لكن دليل دليل على الكفر دليل على ما في قلبنا من أفضل البارض نفس السجود الصنم كفر نفس السب كفر فالكفر يكون بالجهود بالاعتقاد كما إذا اعتقد الله صاحبة أو ولد أو شريكة في الملك ويعو أو أحد ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو أحد البعدة وقيامة هذا يغفر بهذا الاعتقاد ويكون أيضا بالشك أيضا إذا شك في الله أو في ربوبية أو في أسماء أو في صفاته أو شك في الملائكة أو في البعث أو في الساعة أو في القيامة أو في الجنة أو في النار كف بهذا الشكل. ويكون بالعمل كالسجود للصنم إذا سجد الصنم قاصدا فإنه يعني قاصلا للسجود، فإنه يكون كفر، ولو كان، ولو لم يشحذ، في هذا العمل إذا سد سد الصنم أو داس المصهر بقدميها ولطخ لطخ المصهر بالنجاسة كفر في العمل، وكذلك القول القول إذا سب الله أو سب الرسول أو سهذى بالله أو ملائكته أو كتب أو رسول كفر، وكذلك الرفض الشرف إذا أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به كفر في العراف في الرصد الترتي حينما يرفض دين الله لا يعلم ولا يتعلم يكون كافر هذا الرصد قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين متقنون فالكفر يكون في بالقلب بالاعتقاد بالجحوث ويكون بالقول باللسان ويكون بالعمل بالزوارج ويكون بالشك ويكون بالرفوه كل هذه أنواع الكفر خمسة أنواع يكون بالاعتقاد في القلب بالاعتقال يكون بالشك ويكون بالقول اللسان ويكون بالعمل ويكون بالرفوه المرجعة يقول ما يكون الإيمان لذي القلب فقط ما يكون لذي القلب وكذلك الإيمان يكون بالقول باللسان ويكون ب... بالعمل ويكون بالقلب تصيغ أما المرجع فلا يرون إلى الإيمان لا يكون له في القلب قول كف لا يكون له في القلب والأعمال لا يكون فيها كفر والأقوال لا يكون فيها كفر وإذا جاءت صوت تدل على ان العمل من الإيمان قالوا التسمية المجازية وإذا جاءت صوت تدل على أن العمل أن هناك أعمال سميت كفرا أو أقوى سميت كفرا قالوا تصميم مجازي وهذا من أبطل الباطل وهذه المقدمة قدم الآن توطيع بين عيد الكتاب حتى إذا مرت هذه المباحث تكون ماضحة لكم ولأن الارجاع الآن انتشر الآن انتشر الآن وعظمت فيه الفثنة والتبس فيه الحق الباطل كما ترون الآن في في الصحوق وفي المجلات وفي الرسائل وفي الشبكة المعلوماتية يسمى الانترنت وغيرها واختلط الحاب البنابل والردود وكتابات في هذا وكل يدعي أنه على الحق هذه المقدمة أرجو أن يفعل الله بها وأسأل الله ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمر الصالح أسأل الله تعالى أن يهدينا وإليكم سرطه المستقيم اللهم أهدينا لمخصفته من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى سرط المستقيم اللهم ثبتنا على ذلك القويم حتى الممات إنك ولي ذلك وقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على الله ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه الكبير نقول السؤال يذكر من قول أهل السنة والجماعة ولا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله فهي صحيحة أما أنها قيلت للربع والخوارج مع أن فرك الصلاة بدون أن يستحل كفرا وغير ذلك أخوانا جوريا هذا قول الطحاول رحمه الله قال لا لم أحدا من أهل قبلة بذنبه ما لم يستحله عليه الشارع قالوا ما لم يستحله ثم أجاب عنه ما لم يعتقده ثم أجاب أيضا عن عن هذا الجواب وجيب عنه بأن معنى يعتقده معنى نستحله نعم الذنب أصل الذنب إلى أطلق يشمل الكفر وغيره والمعص تشمل الكفر وغيره قال تعالى فلا من كسب سياسا وحاطت به خطيئته فأولئك أصحابنا له فيها حالدون هذه خطيئة الشرك فالذنب يطلق على على الشرك وعلى من دونه ولكن مقصود في الذنب العلماء طلعوا على أن الذنب هو على مدون الشrift. مدون الشرك لا يكفر إلا إذا استحلاه، إذا استحلاه كبيرة. وكانت أمر معلوم من الدين بالضرورة إذا كان هذا الذنب معلوم من الدين بالضرورة واستحلاه وليس له شر يكفر مثل الزنا، السرقة، الخمر، أو قتل والدين، وقطع السرحي، هذه كلها مع كبار. إذا استحلاه وعتقد أن حلال تفر، أما إذا فعلها طاعة الله والشيطان خلاك، كل عاص. إذا لعاص، إلا إذا قال الزنا حلال، تعتقد أن الحلال تفر. لنكذب الله إذا قال الربا حلال كفر. أما إذا تعامل بالربا يعلم أن الربا حرام لكن غلب حب المال والجشع وطاع الشيطان هذا ضعيف الإيمان مثكل كبير كذلك عق واردين يرى أن عقوه واردين حلال فتقد هذا هذا يكفر لكن يعلم أن عقوه واردين حرام ويؤمن بقول الله تعالى لكن هو الوالدين الإستان لكن غلبه هذا الهوى والشيطان هذا ضعيف الإيمان وهكذا فالذنب إذا كان من الكبائر من الأمر المعلوم الديني بالضرورة والسحل لا تفضل أما إذا لم يستحل له يكون عاصي ضعيف الإيمان ولا يكفر إلا بالشرف كيف نحمل الحديث الذي رواه الإمام البخاري ويخرج الله أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط فيصفرهم الجنة هل معناه أنهم دخلوا الجنة بمجرد وجود الإيمان وأصله في قلوبهم كما في الحديث الآخر الذي رواه البخاري من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان فأخرجه من النار ودزيته خيرا المراد من خير أن قطعني زيادة على التوحيد والإيمان ولهذا في اللفظ الآخر إلا أنهم يقولون لا إله الله إلا أنهم موحدون يعني موحدون خرجهم الله بالتوحيد والإيمان، فلا وليس عندهم زيارة على التوحيد والإيمان، ولا يمكن أن يفهم معنى ذلك أنهم أن أنهم الله خرجهم على الشرك لأن جعل جنة حرام على الشرك نص القرآن قال الله تعالى إنهم يشكون بالله فقد حرم الله عليه جنة وما وهنها النصوص تضم بعضها إلى بعض النصوص تصدق بعضها بعض ولا النصوص بعضها بعض، فالمراد يعمل خيرا من قط يعني زيارة على التوحيد والإيمان. يقول لهذا جاء الله إلا أنهم يقولون لا إله إله إلا أنهم وحيدون لم يعمل خيراً يعني زيارته على التوفيد والإيمان وبهذا تتمعوا النصوص يقول رجل أراد الاستقراض من أحد البنوك مئة ألف ريال ويردها لهم مئة وخمسين ألف فأخبرهم لأن ذلك من الربا الصريح المحرم فقالوا له هناك طريقة مباحة ومجازة من الهيئة الشرعية وهي أن تشتري لك حديدا خام بقيمة مئة ألف ريال وتبيعه من أجلك وتسدد ونبيعه من أجلك وتسدد مئة وخمسين ألف بأقصاط شهرية لمدة ست سنوات فما رأيكم حذركم الله بهذا وهل هو من الحيلة المحرمة وضحوا لنا الأمر واللبس وحذركم الله وغفر له <تصفيق> نعم هذا الله هو أنه من الحيلة المحرمة الحيال ما تبيح المحرمة الحيل ما تبيح المحرمة المحرم. بل تزيده إثما فكونوا الآن يقترب مئة مئة وخفصين ألف هذا حرام هذا ربا صريح ربا الجاهلية فكونوا كونوا يقول اشتر منا سلعة ونبيعها لك حتى يشتري منها سلعة بثمن أكثر حتى تقاضل الزيادة 150 هذا حين على الربا ما تبيحها ومثل قلب الدين على المؤسس من الربا قلب الدين على المؤسس كيف ذلك حينما يكون دين على شخص على عشرة آلاق لمدة حل الدين قال ما عندي شيء ما عندي شيء فيه أوفني قال ما عندي شيء أنا معسر فقير قال طيب أبي سيارة ثانية أبي سيارة عشرة ثلاث تسعة عشرة ثلاث أبي بعشرين ألف ما عليه بعشرين ألف خذ على شخص. على الشق صاهر بعشرة ثلاث وبقي عليه في ذمة عشرة هذا قلب الدين على هذا من الرباء ما يجوز على حرام الواجب أن ينظر المعسد قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظركم إلى بيسر أما مسأل قوله إن, إن اللجنة الشرعية حلت هذا فهذا فيه نظر على السهل يرجع إلى اللجنة الشرعية ولا ظنها تبيح مثل هذا أنه يقترض مئة وخمسين ثم يقول له اشتري منا معدن ونبيه عليك حتى ونقصدها عليك حتى نخلق حتى تقابل هذه الزيادة. نعم. إن سأل رجل سؤيل رجل هل أنت مؤمن؟ فجاب أسأل الله أن يكون كذلك. هل صحيح قوله هذا؟ مثل ما سبق. يعني بعض السلف قال أنت مؤمن؟ قال أنا مؤمن بالله ورسوله. مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا لا بأس. ولكن إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصد. الاستثناء راجع إلى الأعمال هل أبقى نعم؟ ما المراجع في معرفة عقدة الإرجاء قديما وحديثا نسابكم الله عقدة الإرجاء ما معروف الآن عقدة الإرجاء أكرر هالعلماء في ردوا عليها في كتب السنة ومثال كتاب الآم كتاب الإيمان الآن الكبير والصغير فيه في عقدة الإرجاء والحفاظ فيها وكذلك كتب العقائد حفاظوا فيها وبينوها وكذلك ايضا مرجعهم كتبهم ومعلفاتهم الخاصة نعم ظهرت في لاونا الاخيرة بعض الدعوات الغربية ومنها ان مصطلح العقيدة مصطلح بدعي حادث لا يجوز استخدامه في قضايا التوحيد ويستدلون بذلك ان هذا اللفظ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السلك الاوائل فما رأيه. ما أعلم مقصودهم مصطلح مصطلح بدعي مصطلح ما هو مصطلح البدعي الكلام في العقيدة قال كلام في العقيدة كيف يكون مصطلح بدعي الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان كان فيها جديد قال الإيمان أنتم من بالله وملائكته وكتبه ورسله وليوم الآخر وقد يخير وشفه هذه العقيدة العقيدة بينا من يصول هذه عقيدة المؤمنية فكيف تكون مصطلح بدعي نحن ما هو عقيدة مسلم عقيدة ولي بالله وملائكته وكتبه ورسله ولما خلقه القدر خلقه شرط أن تؤمن أن تعتقد في البعض هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون مبتدع وأين الابتداء؟ لكن هؤلاء يريدون بكلام هذا أن يصرف الناس عن العقيدة السليمة ويدعلوهم رائعين لا يعتقدون شيئاً إن سلام الله عليهم نعم. هل تصح لا عن عمر رضي الله عنه وابي هريرة رضي الله عنه وابي سعيد رضي الله عنه بالقاضي فناء النار وهل القاضي فناء قول شاذ لذا اقوال نعم خرعه عن بعض السلف يحتاج إلى سند ثبوتها بسند الذي يذكرونها يذكرونها ولا يذكر لها سند يحتاج إلى سند ولو ولو صح في العمل فيكون في هذا اجتهاد اجتهاد منهم خارج النصوص والنصوص مقدمة على الاجتهاد النصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلت على أن النار باقية دائما لا تفنى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم هم على ابن كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليه وما هم بخارجين من النار لابتين فيها أحقابا والحق هي المدد, المدد المستطاولة كلما تحق يعقبوا حق بلا بالنهاية كلما خبت سجنهم السعر كيف الآن ناقذ الهتار لفت النصوص الظالحة هذه الآثار في الغالب لا ليس لها أثرين ولو, ولو صحة الأثرين إذا كان هذا اجتهاد والاجتهاد يصير وسيس والفجر في كلام الله وكلام الرسول لا اجتهاد المسلمين نعم أما رأيكم في من يقول إن مجرد السجود للصنم ليس كفرا, كفرا. هذا قول هذا قول مرتين يقولون السجود للصنم هو كفر لكن دعي على الكفر لكن أعتقد بقلبه هذا والصواب أن السجود للصنم كفر، لكن قاصد يعني قاصد السجود يعني ومعنى قاصد يعني يكون حتى يخرج مثلا النايم أو الناعس أو شخص وبعد رجوعه على الأرض يريد أن يستريح ما يقصد ولا علم بالصنم هذا ما قاصد، لكن قاصد السجود للصنم هذا كفر شرف ولو ولو معتقد بالقلب نفس السجود كفر، وسب الله سب الرسول كفر، ولو قال أنا ما أريد الكفر. تهزئ بالله وبالكتاب الرسول كفر الله تعالى في الكتاب العظيم لجماعة في حظة تبوك تكلموا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقرى من أصحابه وقالوا ما مرأنا مثل قرائنا هاول أرغض بطونا ولا أكلب ألسنا ولا أجبر عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرى أنزل الله بحقهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم أثبت لهم يكفوا بعد الإيمان في هذا القرى ولم يقول، ولم يقل هل تعتقدون أو لا تعتقدون؟ فإذا سجد السجود الصنم كفر، إذا قصد هذا كفر، ولو ما قصد الكفر، ولو ما اعتقد بقلبه، ولو ما جه، أما المرجى يقول لا السجود سجد لكن دليل كفر، دليل على ما في قلبه، لكن سب الله وسب الرسول هو لكن دليل على كفر، هذا من أفضل ما، نفس السب كفر. نفس السجود الصنم كفر. لو داع وطع المصح بقدميه انتهان لله هو ما هو هذا كفر دليل على الكفر. من هذا كفر نفس نفس نفس العمل كفر قفل النبي أو سبب كفر وهم بيقول لا هذا دليل على كفر هذا من عطل بعض لأن ما لأن المرجع على معتقده كما قلت لكم الإيمان التصديق بالقرآن والكفر الجحود بالقرآن بس. ما يتجاوز القلب الإيمان ما يتجاوز القلب والكفر ما يتجاوز القلب والسجود الصنم هذا هو قلب ولا فعل هل هو في القلب ولا فعل فعل إذا ما ليس على ما على معتقدهم على عقائدهم ما يكفر ما هو في القلب وسفر في القلب والإيمان في القلب سجود الصنم خن ولطخ المصحف النجاة ما يكفر هذا عمل لأنه لا لم يصل إلى القلب وهذا من العطاء البعض النفس العمل يكون كفر، نفس القول يكون كفر، نفس السب، نفس الاستهزاء، نفس ال... السجود الصنم يكون كفر. كما قلت لكم، الكفر كنوع خمسة اعتقاق يكون بالقلب اعتقاد اعتقاد بالقال، وشك ويكون بالشك، ويكون بالفعل، ويكون بالقول، ويكون بالرفض والتر. إذا رفض الدين، رفض دين الإسلام، رفض دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يعبد الله كفر في هذا الرفض والتر. خمسة أشياء كم نوع رصقان بالقلب إذا تعتقد الله صاحبة أو ولد كفى شك شك في الله وفي الملائكة وفي القيام وفي لع كفى الشك بالفعل الفعل استجد الصلاة في القول صب الله صب الرف رفض الدين لا يتعلم ولا يعبد الله والذين كفروا عما ما ورد مرخصة أشياء المرجية استجد واحد في القلب ما يكون لب القلب هذا هو والإيمان يكون تصديق بالقلب ويقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوات يزيد ويمس والمرجئة يصففهم واحد الإيمان بالقلب تصديق بالقلب العمل ما يجعلونه من الإيمان القول ما يجعلونه من الإيمان نعم. من عمل عملا كفريا أو قال قولا كفريا فهل يكفر بمجرد القول أو الفعل أم لابد من استحلال لا يكفر بمجرد القول ويكفر بمجرد العمل كما سبق. إلا إذا كان ما قبط الحجة أو جاهل أو ما يعلم هذا الشيء مثل يجهل هذا الشيء بد أن كان حجة أما إذا تكلم بكلام الكفري قاصلا له الكلام عمل العمل الكفري يكفر ما لم يكن مثل ويجهل هذا الشيء يحتاج إلى إزالة الشبهة لأن إذا تكلم بالكلام الكفري أو عمل فإنه لا بد من قيام الحجة عليه لا بد من وجيه الشروط في هاي المواضيع إذا كان ليس له شبه فإن ويقف أما إذا كان مثل وجه لالشيء أو له شبه فلا بد من تشوف الشبه نعم السؤال الأخير ما سباب زيادة الإيمان وكيف أجد حلاوته السؤال زيادة الإيمان طاعه الله ورسوله من طاع الله وطاع رسوله زاد إيمانه ومن عصى الله أو عصى رسوله نقص إيمانه وحلاوة الإيمان يعني لذته يجدها الإنسان في ثلاث أشياء إذا كان الله ورسوله أحب إليهم نسوه وإذا كان يحب الإنسان حبه لله وإذا كان يكره الرجوع في الكفر كما يكره أن يقضح في النار كما في حديث الأنس ثلاث ما قلنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مسيهم وأن حب المرأة لا يحبه, لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يكره كما يكره أن يغذه بالنار في, في هذا جذت الإيمان وحلاوته فسوا الله أن يوفقنا وإياكم لجذت الإيمان وحلاوته وأن يملأ قلوبنا بتوحيده وطاعته. والإيمان به وبرسوله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من الكفر والشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق وأن نثبتنا على دين الإسلام حتى الممات إنه وريد ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبرك على عبد الله ورسولنا بن محمد وعلى آله والتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الله نعم لا بسم الله بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد رسول الله وسلّم عليه وصحبه ومن والاه. الله المستسلّم. ما بعد سبأ إلى رسول الإسلام أهل دين عبد الكريم عبد السلام أضاليا رحمه الله. قصّة تتضمن الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن على الإسلام والإيمان والإحسان. وجوابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك وقوله في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم تجعل هذا كله من الدين وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير مختلفين تارة ومتفقين أخرى ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك وهذا يكون بأن نبين الوصول المعلومة المتفق عليها ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها فنقول ما علم بالكتاب والسنة والإجماع وهو المنقول نقلا متوافرا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هو من المعلوم بالاضرار من دين الإسلام دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف مؤمن وكافر مظهر للكفر ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر ولهذا التقسيم أنزل الله تعالى في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة فأنزل أربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في صفة المنافقين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 وقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الآيتين في صفه الكافرين الذين يموتون كفارا وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الآيات في صفه المنافقين إلى أن ضرب الله تعالى لهم مثلين أحدهما بالنار والآخر بالماء كما ضرب المثل بهذين للمؤمنة للمؤمنين في قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها وأما قبل الهجرة. السلام عليكم الله الرحمن الرحيم <تصفح> الحمد لله الله العالمين السلام والسلام على الله وبركاته. السلام عليكم محمد وعلى وبركاته. وصحبه عليكم ورحمة بعد أين المؤلف رحمه الله في هذا الفصل؟ قال فصل تضمن حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجواب عن ذلك وقوله في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم وعلمنكم دينكم فجعل هذا كله من الدين. هذا فيه بيان أن المؤلف رحمه الله شرح حديث جبرائيل في هذا الفصل ولهذا سمي هذا الكتاب بشرح لجبرائيل. ويسمى كتاب الإيمان كتاب الإيمان الأوسط لأن المؤلف تحدث عن الإيمان وأفاد عن الإيمان ووالمقارنة بينه وبين الإسلام وبين الدين ومذاهب ومذهب السنة في ذلك ومذهب المرجع ومذهب الخوارج والمتأذلة وغيرها فهو يسمى بهذا الاسم يسمى بشرح ليبرأي لأنه لأنه لأن المؤلف رحمه الله شرح حديث إبراهيم هو يسمى بكتاب الإيمان الأوصاف لأن المؤلف رحمه الله الإيمان وما يخالفه وما يناقضه وما و وما الناس في مسمى الإيمان ولهذا لما أشار إلى قال بعد ذلك المؤلف والناس في مسلم والإيمان يالكلام الكثير يعني اختلف الناس في مسمى الإسلام مسمى الإيمان كلام كثير ثم لا في البارحة ثلاثة الماضية نبرح الخلاف خلاف الناس في مسمى الإيمان ولهذا قال المؤلف وللناس في مسمى الإسلام والإيمان من الكلام الكثير عرضنا الناهد السنة لهم الإيمان عندهم مسمى والمرجع في طائفهم الأربعة كل طائفة لها مسمى الإيمان عندهم مسمى والحواري الإيمان عندهم مسمى والمتذليما عندهم مسمى والجمعية الإيمان عندهم مسمى ولهذا قال مؤلف: وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير مختلفين يسارهم وثباتين أخرى. طبعاً يختلف، يختلفون ثارا. فمثلا مذهب المرجع ضد مذهب السن، خلاف، خلاف كثير. ومذهب الحوارج والمعتزلة يوافق مذهب السنة في مسلمين، لكن يخالفون، يخالفون أهل السنة في. في القول في تفسير العصاص الموحدين وأن الإنسان إذا فعلة كبيرة ذهب الإيمان والتحذير. فهم وافقوهم سارة وخالفوهم حار. خالفوهم في مسمى إيمان وافقوا في مسمّد إيمان. فمسمّد الإيمان عند أهل السنة قول باللسان. فاستيقوم بالقلب وعملوا بالقلب وعملوا, وعملوا بالجوار. وهذا مسمى إيمان عند الخالدين المتحذرين. لكن عند السنة يقولون إذا عصى ضعف الإيمان وبقي معه. والصوارق يقولون إذا عصى ذهب الإيمان وانتهى الإيمان وكفر. والتحذير قالوا إذا عصى ذهب الإيمان خرج من الإيمان لونه كفر كفر في مجلس الدولة بينهم اتفاق وبين اختلاف فالاتفاق في مسمى الإيمان والاختلاف في الفروج من الإيمان عبد السنّي يقول لا من أو الأكبر. الأكبر الأكبر الأكبر. من يأخذ من الإيمان إلا بالكفر صريح أو النفاق الأكبر كفر الأكبر والنفاق الأكبر الشكلة والخود يأخذ من الإيمان أو المعتزل يأخذ من الإيمان بالمعصية ولهذا قال المؤلف وللناس في الاسلام يعني في مسمى الإسلام والإيمان من الكلام الكثير مختلفين الناس رأه متفقاً أخرى. ما يحتاج لما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك يحتاج لما كان هذا الاختلاف كثيف لا بد من معرفة الحق حاجة داعي وما إلى معرفة الحق في ذلك وكيف يعرف الحق في ذلك قال مؤلف هذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها ثم بعد ذلك توصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها الحقيقة المتنازع فيها ما هي مسمى الإسلام والصلاة متى كيف نعرف الصواب في هذه الحقيقة المتحدثة فيها يقول المؤلف أولا تبين الأصول المعلومة المختلفة عليها بين الجميع ثم بعد ذلك إذا علمت الأصول وبينت ووضحت واتفق عليها الجميع بعد ذلك ننتقل إلى الأصول المختلفة ونبين الحقيقة فيها. ذلك فالمؤلف رحمنا ذكر من الأصول المتفق عليها انقسام الناس إلى هذا الأصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مؤمن وكافر، مؤمن بالطين والظاهرة وكافر بالظاهرة والباطنة، ومسلم في الظاهر وكافر في الباطن. هم هذا أصل مستقَّع عليه ما يخالف هذا أحد. فالمؤلف رحمه الله يقول: أول نبين بين الأصول مستقَّع عليها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأصول مثَّل فيها رجل الحكمة. فمن الأصول مستقَّع عليها. هذا الأصل وهناك أصل آخر سيذكره مؤلف بعد ذلك سيقول الأصل الثاني هناك سيأتي الكلام في يأتي فيه بعد ذلك كذلك الأصل متفق عليها وهو أن النصوص وصفت بعض الناس في الإسلام دون الإيمان سأذكر أنا مؤلف بعد صفحات وعنده في صفحة 18 يقولوا هنا أصل آخر وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة واصفوا وقاموا بالإسلام دون الإيمان فذلك أصلا متفق عليه. الأصل الأول انقسام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث أصناف مؤمن طاطنا وظاهرا وكافر طاطنا وظاهرا ومؤم مسلم في الظاهر وكافر في الباطل هذا أصلا متفق, لماذا متفق عليه لماذا انتفق عليه؟ لأن لأنه هذا الأصل دل عليه الكتاب العزيز والسنة مطهرة وأجمع عليه العلماء. ولهذا قال المرفق نقول ما علم بالكتاب والسنة والإجماع معلوم بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب العزيز القرآن الكريم دل على أن الناس على النذير. والنص هذا الأصل. والسنة دلت على الناس هذا الأصل. العلماء على الناس هذا الأصل. وهو من المنقول نقل متواثر. نقولنا أن المثواتي القرآن، القرآن مثواتي، والسنة مثواتية لأن الناس كم سنة تتصنف على النبي؟ بل هو من المعلوم من دين الإسلام، دين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معلوم على داخل والعام دين الإسلام دين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن، فاطن المظاهر، وكافر فاطن المظاهر، ومسلم مؤمن في الظاهر، كافر في الباطن. ذكر الله أقسام الناس في أول سورة البقرة. ما في ما سورة البقرة. ولهذا قال مولى ولهذا قال رحمه الله. ولهذا التحصيل أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة. فأنزل أربعة آيات في سمة المؤمنين. أربعة آيات في سمة المؤمنين ضاطئا وظاهر. وآية في سمة الكفار ظاهر وضاطئ. وبرع عشر آية في سمة المنافقين الذين هم مسلمون في الظاهر وكفار في الباطن. والبضع من ثلاثة إلى كم إلى تسعة النزلة من ثلاثة عشرة آية إذن في المؤمنين أربع آية وفي الكفار آية ثانية وفي المنافقين ثلاثة عشرة آية لشدة خطرهم على الإسلام والمسلم لأن الكفار المنافقون الذين كفروا في الباطن ومسلمون في الظاهر أشد خطر من الكفار الله رباطل لماذا لأن المنافقين شاركوا الكفار في الكفر وزادوا عليهم بالخداع، فصاروا يظهرون الإسلام خداع، لأن الكافر هذا عدو مكشوف ظاهر وظاهر، هذا عدو اليهودي والنصراني والوثني والشيوعي والمُلحد هذا كافر ظاهر وظاهر، تعرف؟ تاخذ كافر حقنا، لكن مصيبة العدو ظاهر، الذي المنافق. الذي هو كافر في الباطن ومسلم في الظاهر يعيش بين المسلمين ويخطط ويدبر المؤامرات في قضاء على الإسلام والمسلم وهو عدو يعيش بين المسلمين هذا المنافق قد يصلي بجنب يكونه منافق ماك على معه فلهذا ذكر الله بين الله هذه الصف الثلاثة فأنزل في المؤمنين ظاهر وظاطن كم آية أربع آية طيباً وعليه قال ما اللي رحمه الله فقوله تعالى هدى للمستقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم شكور والذين يؤمنون بما أنزل عليه هدى للمستقين هذه الآية الأولى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم شكور هذه الآية الثانية والذين يؤمنون بما أنزل عليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون هذه الآية الثالثة أولائك على هدى من ربهم وأولئك هم شكور هذه الآية الرابعة أربعة آيات في مؤمن ظاهر أو ما هي أوصافهم؟ وصاروا أنهم هو رسل الله بأنهم يوتحقو، تقوى الله والتقوا النار والتقوا عذاب الله وسخطه فوحد الله وأخذه العبادة. المتقي هو الذي جعل بينه وبين النار وطائف، متقي وبنى غضب الله وسخطة، بالإيمان والتوحيد وأداء الواجبات في ترك المحرمات. ثم وصف المتقي ما هي أوصافهم؟ الذين يؤمنون بالغيب هذا الوصف الأول يؤمنون بالغيب الغيب ما غاب الأمور الغيبية يعني يصدقون بالأخبار الماضية والأخبار المستقبلة يصدقون الله في أخباره الماضية والمستقبلة ويصدقون الرسول رسول الله في الأخبار التي يخبر بها الماضية والمستقبلة الماضية ما قرأ على الأمور السابقة وعن بدء الخلق. وعن ما أخبر الله به عن نفسه في أفعاله وصفاته وأسمائه كل هذا من عمره غير يؤمن بما أخبر الله إن أنه عليم الحكيم عزيز الحكيم وأنه مستوى على العرش وأنه التواب وأنه الرحيم وأنه الملك وأنه قدوس وأنه السلام وأنه مؤمن وأنه مهيمد وأنه العزيز وأنه جبار وأنه متبر وأنه بكل شيء عليم وأنه خالق الخلق كل ما أخبر الله به عن نفسه يؤمنون به وكذلك ما أخبر به على الأمم السابقة وعن العرش والله في المحفوظ والقلم والسماوات والأراضين والنجوم ويؤمنون أيضا بأخبار مستقبلة ما أخبر الله من أخبار مستقبلة ما يكون لأصراط الساعة وما يكون للإنسان إذا وضع في قبله نساء المكرم ونكيء ومن عذاب القبر ونعيمه ويؤمن بالبعث بعث الأجساد وعذل الأرواح إلى أجسادها ولقهو بين ذي الله الحساب وتطير الصحف والبذان والحور والصراط والجنة والنار كل هذه يؤمنون بها كل هذا داخل في قول الذين يؤمنون بالغيب الوصف الثاني ويقيم الصلاة الوص الثاني لأصاهب في يعني يؤدونها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم والإقامة غير الصلاة ولم يقل الصلاة قال يقيمون وإقامة الصلاة غير الصلاة, الصلاة قال لا يقيمها واللي هذا الله من مع السهو بالوعي هويلو اللي لكن الذي يقيم ما يتوعد ما يتوعد ما يقال ويل لذي يقوم الصلاة بل الله الجزاء أن أقام الصلاة يعني أجاها كما أمر الله وكما أمر صديق إخلاص وصد ومحبة ورهبة في الوقت بشروطها وخشوعها وهيئاتها وجماعتها هذا الإقامة يقال أقام الشيء إذا به مؤديا حقوقه ويقيمه الصلاة الوسط الثالث ومما رزق لهم ينفقون ينفقون ما رزقهم الله من الأموال التي تخلفهم فيها من الزكاة وغيره يدخل في ذلك الواجب النفقات الواجبة كالزكاة وكفارات والنفقات على الأولاد والزوجات وعلى القارب والمماليك والبهائم والعبيد والألقة إلى غير ذلك ومما رزقناهم الشكون الوصف الرابع والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يعني يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد من الكتاب والحكمة قرآن والسنة لأن السنة وحده ثاني ويؤمن أيضا بما أنزل من قبله على الأمر السابق ثوراة التي أنزلها الله على موسى والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى والزبور الذي أنزله على داود والصحف إبراهيم والصحف موسى وغيرها من الكتب التي لم تسمع ووسط الخامس وبالآخرة هم يوقنون يوقنون بالآخرة لا يشكون في قانون بالآخرة ويؤمنون بها وأن الساعة آتية لا ريب فيها يؤمنون بالبعض والجزاء والحساب والحشر والنشر وما بعد وما بعده في طير الصحف والحوض والميزان والصلاة والجنة والنار هذه أرصاص هؤلاء مؤمن باطن والباهرة كم أولا قال هو أول سماهم الله المتقين أصنعهم بلهم ثم ذكروا صلاة قال الذين يؤمنوا بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم فقورا والذين يؤمنوا بما انزل وما انزل من قبلك وبالآخرتهم يقيم خمس ثم بعد ذلك حكم عليهم سبحانه ذكر حكم, عليه حكم عليهم حكم عليهم في الدنيا والفلاحة الأخيرة قال أولئك على هدى من ربهم هؤلاء هم الله للصراط المستقيم هما للصراط المستق ادههم الله الحق والدين استقاموا على شرع الله ودينه فهم على هدايه من الرب ليس ضالين لي وليس ليس ضالين لي وليس مغضوبا عليهم اليهود مغضوب عليهم معهم علم ولا يعملون به والنصارى ضالون يعملون على جهل وضلال لا هؤلاء أنعم الله عليهم بالعلم والعلم علي موسى مع اليهود فصاروا مختلين في الدنيا وفي الآخرة لهم الفلاح أولئك هم المفلحون وأتبدأ بسنط الحص والفلاح والحصول على المطلوب والنجاة من المرهوم وأعظم ما يطلبه المسلم هو رضا الله عز وجل والتمتع بدال كرامة وجنة وأعظم ما يخشاه الإنسان ويخافه على أبو الله وسحة والنعم فهؤلاء المتقون حصلوا على الفلاح حصل لهم ما يطلبون ونجوا مما يخافون منه. هذه الصفات الأربع في صفات المؤمنين باطِن وظاهر. قال مالك رحمه الله وقوله إن الذين كفروا سواء عليهم آن ذرتم أملا أن كثرهم لا يؤمنون الآية في صفات الكفار الذين يموتون كفار. هذا الصف الثاني. الكفار ظاهر وباطن ذكره الله في آية. الآية الأولى إن الذين كفروا يعني جحد توحيد الله جحد الحق الله والصوم أنهم لم يوحدوا الله جحد حق الله والتوحيد والإخلاص. ولا من الله ولا من خصوص له, له العباد فهم كفار، كفار يسمى الكافر لأنه الحق، والكافر من الكفر هو السطر الساقطية، ونسمي الزارع الكافر يستر الحق في الأرض، وسمى الكافر يغطي الحق الحق، والحق هو الله وخاص لله فجحود بالحق وترك العبادة الله وتكفير الله ورسوله. هذا صار بهذا كافرا. وصفهم يقول الله سواء عليهم أندركم أملم كثرهم لا يملون. حول الاستخار لا يستفيدون من المعاد ولا الانذار إن أندرتهم أو لم كثرهم على حد سواء لا يستفيدون لا يستفيدون من المعاد كما قال الله عن قوم هود فعاد قالوا سواء علينا أو عود أملم كثر من الواعظين نحن مستمرون على كفرهم مع عنادهم. قالوا سواء علينا أو أعفت أ ebenتكم من الواعدين وهنا قال صوءs Through having I can't think لا يؤمنون ما هو جزائهم لين الله جزائهم لما تركوا الحق عنادا قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبطالهم أشخاص ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم جعل على قلوب حسد وعلى معنوي يمنع الوصول الحق إليه فلا يعون الحق ولا يسمعون الحق وإن كانوا يسعون أمور الدنيا ويعرفون أمور الدنيا لكن الحق ما يسمعونه ولا يعونه وعلى أبصارهم الشّاور يطع يطع الأفكار يطعو معنوي لا يرون الحق ولا يصرونه لكن ي ي يصرون أمور دنياه بأكلهم وشربهم وضيعهم أمور الدنيا يبصرونها لكن الحق لا يبصرونها على عينهم رشاوة عقوبة الله جزاءه وظلمهم الله ولكن كانوا أفصلا مظلمين ختم الله على قلبه وعلى سمعهم وعلى أبطالهم رشاوة ولهم عذاب عظيم هذا جزاءهم في, في الآخر لهم العذاب العظيم وهو عذاب الله وصلوا فيها أبدى الآباء رسال الله, الله. سلامة العافية قال مولف والله وقوله ومن الناس يقال آمنا بالله وبلغوا ملاخي وما هم من من الآيات في صفه المنافقين ذكر الله في صفه المنافقين الذين هم كفار إيش في الباطن ومستمرون في الظاهر ثلاثة عشر آية لماذا الكفار ظاهر وباطن أكرم الله في آية لوضوح أمرهم أمرهم ظاهر عدو مكشوف ساخر الحدرة لكن العدو واللدود هو المنافق الذي يعيش بين المسلمين. ولهاي عبد الله بن أبى راشد المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ويقول اتبعوا هذا النبي هو كذاب. هذا من من نفاق. ويواجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العدو اللدود الذي يعيش بين المسلمين وهو يدبر المؤامرات ويخطط. الصفات اللي على الإسلام وستين هذا العدو العدو المستور الذي يلبس امره على كثير من الناس جل الله سبحانه حتى لا ينخل... حتى لا يخدع الناس حتى لا يخدع المؤمنون به ذكر الله في ثلاثة عشر ايه قال مولى الى ان ضرب لهم مثلين احدهما بالنار والاخر بالماء ضرب الله لهم مثلين مثلا ناريا ومثلا مائيا و... ناريا ومثلا مائي قال فيه سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين. هذا الصف الأول بصو الأول أنهم يؤمنون بأذنبه ويكذبون بقلوبهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بأذنبه وما هم بمؤمنين يعني بقلوبهم كيف يثبت لهم والإيمان ونفع عنهم الإيمان أثبت الله لهم الإيمان ونفع عنهم الإيمان هل هذا تناقض؟ معاذ الله شرط التناقض اتحاد الجهة شرط التناقض اتحاد الجهة معروف عند المناطق متى يكون التناقب اذا اتحد في الجهة لكن هنا الجهة مفكشة فاذا ورد النفي والإث Pendاخ على محل واحد هذا التناقب س stylish الشيء وتنفي في جهة واحدة هذا التناقب لكن اذا كان النفي في جهة والإث في جهة ما ي kunnen الجهة مفكة. وهنا الجهة مفكة. فعندنا نفي وإثبات. نفي الإيمان وإثبات الإيمان. هل الجهة واحدة ولا ولا جهتان? جهتان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وإلى وآخر. هذا أثبت الإيمان. الجهة ما هي? اللساس. وما هم بمؤمنين نفع عنهم الإيمان. هذا الجهة ايش? القلب. فالإثبار فالنفي مسلط على اسم على على الاساس والاساس مسلط على القلب والمعنى ومن نسمي قرانا آمنا بالله وبالاخر في السنه في والله هم مطمئن يدخلوا لا ليس <تصفيق> ما كما قال سبحانه وتعالى في الآية في الآية الأخرى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسولك والله يشهد إن المنافقين لكاذب قالوا نشهد إنك لرسول الله بألسنته والله يشعر إن المنافقين لكاذبون بقلوبه قلوبهم مكذب أو ألسنته وكثب يأتي أمامه أن يقول نشهد إنك رسول الله وقال ليصد الله بألسنته وقلبه مكذب alem would be بشكل الله العافية هذا هذا الوصف الأول ومن الناس من يقول آمنا بالله وولاه ومه مؤمن يخادعون الله والذين آمنوا وما يقتعون إلا فسق وما شر هذا الوصف الثاني الخداع وصف الخداع يخادعون الله والذين آمنوا كيف يخادعون؟ يخادعون الله في بالخاليه والإيمان يظنون أن هذا ينفعهم ويخادع ويخادعون المؤمنين يظنون أنهم أنهم سامطي متشائدهم. وتدبيراتهم وهنا سنقل الله تعالى عليم بأحوالهن أخاره والمغيون لابد أن يعلمون بينا الله لهم جل الله عليه الله وما يخدعون إلا فسهم الواقع أن خداعهم يعود على فسهم يضرهم وما يشعرون ما يشعرون أن خداعهم غرره راجع إليه ثم جاء لا يتفادق الله في قلوبهم مرض المرض الشك والريك والتردد ما عندهم يقين ولا عندهم علم علم يقين والمنافقون أقصى منهم من هو مكذب ومنهم عنده شخص ورير ومنهم من يؤمن ثارة ويكثر ثارة أصلا الله سلام وسلم ما عندهم ثبات ولهذا قال الله تعالى في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض مرض الشس والرعب والتردد وعدم الثبات صلى الله عليه وسلم، فزادهم الله مرض، هذا المرض مرض الشبه والشك، المرض مرض، المرض ينقسم إلى قسمين، مرض جسمي ومرض القلب، مرض جسمي هذا سهل علاجه عند الأطباء، والثاني مرض القلب هذا مصيبة، ومرض القلب ينقسم إلى قسمين. مرض شبهة وشك ومرض شهوة. فمرض الشبهة والشك الأشد يكون ما لأنه لأنه مرض في في الاعتقاد شك في العقيدة ومرض الشهوة ش شهوة المعاصي. قال ما الذي يحب الزنا وحب الفواحش وحب الغلاء هذا عنده مرض الشهوة شهوة المعاصي. الله تعالى في سورة الأحزاب خطابا لزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مرض الشهوة نهيت المرأة عن الخروع بالقول إذا رخمة الصوص حسنت الصوص طمع الفاسقين لا إذا كلمت كلام الكلام العادي ما ما يطلع فيها فاسق واللي هذا المرأة لا الصواب أنها لا لا نخاطب الرجال الجانب لكن بصوسم عادي ليس في ترخيم ولا خضوع إن ترخيم بالقول خروع يطمع الفاسق ومن في قلبه شهوة معاصي يطمعه فيها وإن فالتالمرأة مأمرة بخفض صوتها حتى لا يكتفل بصوتها أنها لا تخاطر إلا بقدر الحاجة وبقدر ما تحتاج وبقدر ضرورة لكنها مع ذلك ليس لا تخفع بالقول المقصود أن المرض مرض قلب مرض الشهم ومرض شبه وهذا وأشدهما مرض الشبه والشه، لأنه في العقيدة، وهذا هو الذي أصاب المنافقين عز وجل. فيقول بهم مرض فزادهم الله مرضا، تأذهم الله مرضا. إذا المرض يزيد ويقص، الكفر يزيد ويقص، والإيمان يزيد ويقص. فيقول بهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب عليم فعذبهم الله. إذا كانوا يكذبون، كيف يكذبون؟ يقولون مخزبة. يكذبون حيث أنهم أظهروا الإيمان في ألسنتهم في قلوبهم مكذبة فهم مكذبون مكذبون إيمانا إيمانهم بالألسنة تكذبه ما في قلوبهم في قلوبهم مرض فجدهم الله مرضا ولهم عذاب العيم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تشددوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون هذا وصف وصف نعم الرابع والخامس، ها وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يفسدون في الأرض ويسمون يفسادهم صلاحا أيها الأحدث في الأرض ما تبقى من لا تدرون بهذا الشريط في الشريط الثاني